رب استمعت وان رب استمعت وان وما السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطار See? Mm -hmm. Mhm <coughs> mhm <coughs> <coughs> Mm-mm-mm-mm-mm. <laughs> -hmm. Oh <laughs> لا يتتلمون إن ذلك <تصفيق> الناس <تصفيق> <تصفيق> baby <laughs> Oh, my Mhm mm mhm. Mm mm -hmm. Of the next is a war si naaga or je bo baba da di keda بذ <تصفيق> ذا جاءت by yourself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 <تصفيق> يسألونك عن الساعة Sure. وإذا النجوم انتبرت وإذا الجبال سوئرت وإذا الجبال سوئرت وَإِذَا الْعِشَارُ قُلِبَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ قُلِبَتْ وَإِذَا النُّجُومُ قُسِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ دُرَّتْ وَيُرْجَى فوسو زوجات وعيال مودة سويلت بأي. يصمك ويرد واذا النجوم تكد رب الجبال سيرت وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ صعد وإذا الجنة أزلت علمت نفس ما أمرت. It mm -hmm. خر باسم الضراع من الرأي إنما أبين التوت رطلاً لي إن, إن شاء. الله <تصفيق> العظيم